وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة فإنه أمر به في كل وقت والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك وفي وقتك ومكانك في حق والديك ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إن الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف نعم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه القاعدة الحادية والعشرون من القواعد الحسان للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أشير إلى أمر ذكرته في بدء هذه الدروس ألوه أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بدأ تأليف هذه القواعد الحسان في غرة شهر رمضان بدأه في غرة شهر رمضان وكان يوم اثنين وفرغ من تأليفه في السادس من شهر شوال أي أنه مضى في إعداد هذا المؤلف القيم ستة وثلاثين أو أنضى ستة وثلاثين يوما ومن الموافقات أن الله عز وجل أكرمنا بمدارسه ومذاكرة هذا الكتاب في هذا الشهر المبارك شهر القرآن الكريم هذه القاعدة ايها الإخوة الكرام يقول فيها المصنف رحمه الله تعالى القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد هذه القاعدة تختص بنوع معين من الأحكام نوع معين من الأحكام السرعية وهي الأحكام الشرعيه التي احيل فيها الناس إلى العرف والعوائد التي يحيل الناس فيها إلى العرف والعوائد ومن المعلوم أن العوائد تختلف باختلاف البلدان وتختلف أيضا باختلاف الأزمان ولهذا ما كان من الأحكام الشرعية محالا فيه إلى العرف والعادة فإنه ينظر فيه في ضوء العرف والعادة إما في البلد أو الزمان بحسب العرف السائد بين الناس في ذلك البلد أو في, أو في ذلك الزمان والأحكام الشرعيه من حيث هي تنقسم إلى قسمين تنقسم إلى قسمين من حيث الثبات والتغير قسم ثابت لا يتغير في أي زمان وفي أي مكان قسم ثابت لا يتغير في أي زمان وفي أي مكان فالمطلوب شرعا فيه في أي بلد من البلدان هو المطلوب في البلد الآخر والمطلوب أيضا فيه في أي زمان من الأزمان هو المطلوب في الزمان الآخر وما يطلب فيه من الأولين هو مطلوب بعينه من الآخرين فهذه أحكام ثابتة وهي الأحكام السرعية والوظائف السرعية والأعمال السرعية التي ليس الحكم فيها راجعا لا إلى عرف ولا إلى عادة وإنما هي أحكام سرعية مستمدة من الكتاب والسنة ابتداء دون إحالة فيها إلى عرف أو عادة وهذه, وهذه تنقسم إلى قسمين قسم مطلوب من العباد فعله وقسم مطلوب من العباد تركه ومن أمثلة القسم الأول ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله كالصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه مطلوبات شرعية أوامر شرعية لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان ومهما تغير المكان الصلاة المطلوبة من الناس الآن وفي أي بلد من البلدان هي الصلاة التي كان يصليها الصحابة رضي الله عنهم فليست الصلاة متغيرة بتغير البلدان لا في العدد ولا في الكيفية ولا في غير ذلك الصيام الحج غير, غير ذلك من الطاعات والأعمال الشرعية الراتبة فهذه أمور ثابتة والمطلوب فيها من الأولين هو عينه المطلوب من الآخرين والمطلوب في أي بلد من بلدان الدنيا هو المطلوب أيضا في البلد الآخر فلا يلحقها تغير لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان والقسم الثاني المطلوب تركه ما طلب في الشرع تركه ومثل له الشيخ رحمه الله تعالى بأمثلة قال كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر فهذه الأحكام أو الأمور المطلوب تركها شرعا لا تتغير بل كما قال الشيخ ثبتت أي ثبت حكمها في كل زمان ومكان لا تتغير ف. الشرك المنهي عنه في الزمن الأول منهي عنه في كل زمان وفي كل مكان ولهذا لما قال بعض المشركين الأولين لما انكروا انكار الشرك عليهم وأن أعمالهم لا ينطبق عليها ما ينطبق على الأولين من الدم وأنه لا يلحقهم ما يلحق الأولين من الدم قال الله سبحانه وتعالى اكفاركم خير من أولئكم فالكفر في أي زمان وقع وفي أي مكان وقع مذموم صاحبه على أي حال والشرك بالله سبحانه وتعالى في أي زمان وقع وفي أي مكان وقع مذموم صاحبه مذموم صاحبه على فعله وليس هناك اعتبارات لا في الأزمنة ولا في الامكنه تسوغ الشرك وتجيزه وليس هناك مبررات فالشرك مدموم على كل حال وفي كل مكان وفي كل زمن وأمره ثابت ويقابله في المطلوبات المطلوبات فعلا التوحيد التوحيد أمر ثابت لا يتغير بتغير الزمان بل التوحيد المطلوب في زمن الصحابة بل في الأزمان الأولى من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها التوحيد واحد أمره لا يتغير ومله الأنبياء فيه واحدة لا يطرى عليه تغيير ولا تبديل أمور العقائد عموما لا تتبدل ليس في شريعه نبينا عليه الصلاه والسلام بل في شرائع جميع الأنبياء العقيدة واحدة ولهذا قال العلماء العقيدة لا يدخلها نسخ لا في شرائع الأنبياء ولا في سريعة النبي الواحد العقيدة واحدة من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها العقيدة واحدة لا يدخل عليها تغيير أو تبديل ف. المطلوب في الاعتقاد في الزمن الأول هو المطلوب في الاعتقاد في, في هذا الزمن ومن جاء بمسوغات أو مبررات ليغير بها عقيدة ويقول المطلوب في الاعتقاد الآن ليس هو المطلوب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لأن زماننا كذا وزماننا كذا هذا ظال مبطل زائغ عن سواء السبيل ضال في نفسه ومضل لغيره العقيدة ثابتة والتوحيد ثابت والنهي عن ضد ذلك من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ثابت أمر لا يتغير في كل زمان وفي كل مكان لا يدخله تغيير ولا تبديل كذلك النواهي الشرعية الأخرى النهي عن القتل بغير حق، النهي عن شرب الخمر، النهي عن الزنا، كلها النهي عن الغش، النهي عن الكذب، كل هذه الأمور ثابتة لا يلحقها تغيير، لا في أي زمان ولا في أي مكان. فالزنا المني عنه في الزمن الأول هو المني عنه في كل زمان وفي كل مكان. والسرقة المنهي عنها في الزمن الأول هي المنهي عنها في كل زمان وفي كل مكان فهذه أحكام شرعية لا يلحقها تغيير ولم يحل فيها الناس إلى عرف أو عادة هذا نوع وليست القاعدة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا النوع وإنما هي في بيان النوع الثاني وهو ما كان من الأحكام الشرعيه محالا فيه إلى العرف والعادة ما كان من الأحكام السرعية محالا فيه إلى العرف والعادة فهذا تجري الأحكام فيه بحسب العرف والعادة سواء باختلاف الزمان أو باختلاف المكان والعادة ولا شك ولا ريب تختلف من زمان إلى آخر ومن بلد إلى آخر تجد عادة الناس في معاملاتهم في ألبستهم في طعامهم وطريقة تناول الطعام ونحو ذلك تجدها مختلفة من بلد إلى بلد ومختلفة من زمان إلى زمان ومثل هذه الأمور التي احال الشارع فيها إلى العرف والعادة مثل هذه الأمور التي أحالة الشارع فيها إلى العرف والعادة يجري فيها الناس بحسب العرف والعادة باختلاف بحسب اختلاف الزمان أو بحسب اختلاف المكان فالقاعدة التي يقررها الشيخ رحمه الله تنصب في هذا الجانب ولهذا قال رحمه الله في عنوان هذه القاعدة القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجع العرف العادة لاحظ القيد القرآن يجري في ارشاداته يعني توجيهاته للناس فيما يفعلونه ويتركونه مع الزمان والاحوال والأحوال يجري مع الزمان والأحوال في كل شيء لا وإنما يجري مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة العرف والعادة يعني في الأحكام الشرعيه التي أحال فيها الشارع إلى العرف والعادة وسيأتي عند الشيخ امثله كثيرة توضح المقصود مثل قوله وعاشرهن بالمعروف معاشرة الزوجة بالمعروف هل المعروف في معاشرة الزوجة أمرا واحدا وهديا واحدا وطريقة واحدة ومعاملة واحدة في البلدان وفي الأزمان الجواب لا بل هذه أشفاء تختلف بحسب مألوفات الناس ومعتاداتهم فإذا الأحكام الشرعية التي أحال فيها الشارع إلى العرف والعادة تجري فيها أحكام الشرع بحسب العرف والعادة في, في الزمان أو المكان بحسب الزمان أو بحسب المكان يقول رحمه الله تعالى في تقرير هذه القاعدة وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا يعني هو المراد بهذه القاعدة الذي يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد بهذه القاعدة الا وهي أن القرآن يجري في إرشاداته مع الأزمنة والأمكنة بحسب العرف والعادة قال فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت وبدأ رحمه الله تعالى يضرب على ذلك بعض الأمثلة أضرب أنا هنا مثالا حيا كما يقال زكاة الفطر زكاه الفطر الذي جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام صاعم من بر أو من تمر أو من شعير أو من اقط أو من زبيب وكان هذا هو الطعام السائد في ذلك الزمن كان ذلك هو الطعام السائد في ذلك الزمن والشرع طلب هنا في الأخراج، اخراج الزكاة الفطر أن يخرج صاعا من طعام أن يخرج صاعا من طعام وكان الطعام المتعارف عليه المألوف عند الناس المعتاد عليه هذه الأطعمة التي نص عليها في الحديث لكن أهل العلم قالوا يجوز له أن يخرج صاعا من أي طعام ألفه أهل بلده فإذا كان المعروف عندهم الأرز أو الدخن أو الذرة أو غير ذلك من الأطعمة جاز له أن يخرج من أي نوع من هذه الأنواع وإن لم يكن منصوصا عليه في الحديث لأن هذه الأحكام محال فيها إلى العادة والعرف لكن لا يجوز له أن يخرجها نقودا لا يجوز له أن يخرجها نقودا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت النقود في زمانه موجودة وإنما أمر بإخراجها من الطعام أمر بإخراجها من الطعام فمن أخرجها نقودا خالف السنة وخالف عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأيضا كما قال أهل العلم ثمة حكمة في جعل الإخراج من الطعام خاصة لأن المقصود أن يكون عند الناس في يوم العيد ما يقتاتونه ويطعمونه قد يأتي على الناس زمان تتوفر فيه النقود ولا يتوفر فيه الطعام يكون الطعام صحيحا ولو كان عند الإنسان من المال قدرا كثيرا وليس عنده طعام يأكله لم يفده طعامه لأن النقود في نفسها لا تؤكل ولهذا كان المأمور به أن يخرج من الطعام وللإنسان أن يخرج هذه الأطعمة المنصوص عليها في الحديث وله أن يخرج من الأطعمة ما كان متعارفا عليه في بلده أو متعارفا عليه في زمانه فالأرز مثلا لم ينص عليه في الحديث ولا ذكر له والدخن لا ذكر له والدرة لا ذكر لها لكن لو أخرج الإنسان منها لكونها مألوفة أو الناس يفضلونها ويحبونها واعتادوا أكلها في زمانه فإخراجها جائز ويتحقق به المطلوب الشرعي هذا إنما يكون هذا ونظائره إنما يكون فيما أحال فيه الشرع إلى العادة وأيضا العادة التي لم يأتي في الشرع تثبيت لها سواء إثباتا أو منعا سواء اثباتا أو منعا فمثلا ما جاءت الشريعه بمنعه من العادات ما جاءت الشريعة بمنعه من العادات لو أن إنسانا في زمان ما أو في مكان ما خالف الشرع وجاء بعادة أخرى مخالفة لما جاء منعه شرعا هذا يمنع مثلا لو أن إنسانا أراد أن يلبس لباسا يكشف عن عورته أو يبدي فخذه للناس ويقول هذه عادة في بلدنا هذا يمنع حتى وإن كان أهل بلده اعتادوا ذلك يمنع أو لو اعتادوا في ألبستهم اسبال الثياب وقالوا هذه عادة مستهرة عندنا في البلد هذا يمنع لأن الشريعه جاءت بمنع ذلك وسيأتي شيء من الحديث عن هذا عند ذكر بعض الأمثلة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ساق هنا جملة من الأمثلة بدأها ببر الوالدين والإحسان إليهما قال وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال قال وبالوالدين احسانا اي قولا وفعلا قولا وفعلا يقول الشيخ ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الاحسان والبر ولم يعين شيئا مخصوصا من الإحسان والبر أمر ببر الوالدين وأمر بالإحسان إلى الوالدين ولم يعين شيئا من الإحسان والبر فإذا سأل سائل وقال ما هو الإحسان المطلوب مني شرعا تجاه الوالدين يقال له انظر إلى المعاملات الطيبة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتصرفات الجميلة التي تفعل في بلدك مع الوالدين فعامل والدك بها ما لم يكن فيه محظور شرعي عامله بها فالأشياء المالوفه والمعتادة والدارجة في البلد من معاملات طيبة وتصرفات جميلة وأخلاق فاضلة ونحو ذلك عامل والديك بها فالشارع أمرك بالإحسان للوالدين ولم يحدد لك نوعا من الإحسان وإنما فتح لك الباب بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب مألوفات الناس ومعتاداتهم قال ليعم يرحمك الله ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر قد يكون الإحسان اليهم في وقت غير الإحسان اليهم في وقت آخر يعني مثلا في طريقة جلوس الوالد ومجالس الناس تجدها مختلفة من مكان إلى بلد مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان فمراعاة ذلك مع الوالد في جلوسه في قيامه في قعوده في طريقة تقديم الطعام له إذا كان مثلا يرتاح لطريقة معينة في تقديم الطعام له يفضل أن يبدأ بكذا او يقدم كذا يعامل بالأحب إليه وبالمألوف في بلده وفي المعتاد عليه في زمانه وفي مكانه لا يأتي له الإبن بشيء غريب عليه وخارجا عن عادته ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا قد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان إليهم في وقت آخر. قد يكون إحسان إليهم في وقت غير الإحسان إليهم في وقت آخر. لأن العوائد تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. قال فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان غير الإحسان إليهم في الوقت الآخر وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. يعني الأب وطبيعته الأب وطبيعته في رغباته في طريقة أه أكله في طريقة جلوسه في ما يريد من والده هذه تختلف من شخص إلى آخر والمطلوب من الابن أن يحسن لوالده بحسب العادة وبحسب المألوف وبحسب ما يكون فيه راحة والده وانبساطه وانشراح صدره قال فالواجب الذي أوجبه الله الواجب الذي أوجبه الله أي علينا بقوله وبالوالدين إحسانا هو النظر في الإحسان المعروف في وقتك النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك أحسن إلى والديك، كيف احسن إليهم؟ أنظر إلى الوقت الذي تعيشه والمكان الذي تعيشه وما هي الم... وما هي المعاملة المثلى للوالدين في زمانك ومكانك عاملهم عاملهما بها فهي الإحسان الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به في قوله وبالوالدين إحسانا هذا المثال المثال الثالي قال ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب. من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم كيف يحسن الإنسان إلى قريبه أو إلى جاره أو إلى أصحابه في معاملته في أقواله في أفعاله ما طريقة الإحسان قال فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا إلى ما يتعرفه الناس إحسانا وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف ينظر فيه إلى العرب وقوله رحمه الله فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعرفه الناس إحسانا هذا بحيث لا يخرجون فيه عن ضوابط الشرع أما إذا تعرف الناس على شيء على أنه من الإحسان وهي مخالفة سرعية هذا لا يحل هذا لا يحل فمثلا لو كان الوالد أمر ابنه بمعصية أو طلب منه أن يحضر له شيئا منكرا فليس من الإحسان للوالد أن يطيعه في ذلك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فإذا طلب منه أن يحضر له شيئا منكرا أو أن يعامله بمعاملة منكرة أو ساد في البلد معاملة منكرة عدها الناس ضربا من الإحسان فهذا لا يلتفت إليه ولا يؤبه به لكونه مخالفا للشرع. نعم وكذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ورد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن وحصاؤه عدا فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه هذا مثال للقاعدة أمر الله سبحانه وتعالى كلا من الزوجين بمعاملة الآخر بالمعروف وهذا مطلوب من الزوجة نحو زوجها ومن الزوج نحو زوجه ودليل الأول قول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف هذا واجب الزوج نحو زوجه وعاشرهن بالمعروف والمثال الثاني في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالشاهد أن المطلوب من كل من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف الزوج عامل زوجته بالمعروف وهي كذلك بالمثل تعامله بالمعروف وإذا قال قائل ما المعروف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في معاملة الأزواج ما المعروف؟ الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في معاملة الأزواج قيل في الجواب على ذلك هذا من الأحكام الشرعية التي أحال الله سبحانه وتعالى فيها إلى العرف والعادة والقرآن كما في القاعدة معنا يمشي في توجيهاته وإرشاداته فيما احيل فيه إلى العرف والعادة مع العادة باختلاف الزمان واختلاف المكان فإذا المعروف الذي هو مطلوب من, مطلوب من كل من الزوجين تجاه الآخر مختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان ولهذا إذا أراد الزوج أن يطبق هذه الآية وأرادت الزوجة أن تطبق الآية تنظر ما هو المعروف في المعاملة والأمثل في المعاملة في البلد وفي الزمان فتأتي به لأن قد تأتي الزوجة بمعاملة ليست سائدة في البلد فينفر منها الزوج ينفر منها الزوج ولا يرتضيها ولا يرتاح لها لأن الناس طبائع وعوائد ومألوفات ولكل من دهري ما تعود فإذا جاءه شيء مخالف لعادته نفر منه ولم يرغب فيه وإن كان هذا الشيء في بلد آخر او في زمان آخر يعد من أجمل وأحسن ما يكون ولهذا على كل من الزوجين أن يراعي في معاملته للآخر بالمعروف بالأمر السائد المعتاد المألوف في البلد قال رحمه الله تعالى فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عددا لأن عوائد الناس ومألوفات في بلدانهم مختلفة ولهذا تجد أحيانا بعض الناس إذا جلسوا وأخذوا يتسامرون أو يتساءلون تجد بعضهم يقول أنتم كيف؟ تتناولون الإفطار في رمضان وكيف تقدمون الطعام وكيف يسألون عن أشياء لأن تختلف من بلد إلى إلى بلد آخر وربما تقديم طعام على طعام في بلد يعد من من المنكرات وكبير السن إذا خولف الامر عن عادته يتضايق وينفر من ذلك. فالشاهد أن عادات الناس ومألوفات في البلدان يرعى فيها يعني حال البلد أنا أذكر زرت بلدا من البلدان يفضلون فيه شرب الشاهي بالثلج يضع فيه الثلج ويشربه باردا ويشربون الماء حارا مغليا يعني يشرب الماء مغلي يؤتى لو بالماء مغلي حار ويبدأ يشربه رويدا والشاهي يشربونه مثلجا يعني عادات لو جئت له بشاه حار استنكر وأنت عندما تقدم له الشاهي الحار تجد أنك تقدم لأفضل ما يكون عندك وفي عادتك فعادات الناس تختلف إذا الحكمة أن تراعى عادات الناس والشرع حالنا في ذلك إلى مراعاة عادات الناس في الأطعمة في آآ آآ في المحادثة في المخاطبة في التقدير في الاحترام إلى غير ذلك يراعى عادات الناس ومألوفاتهم ما لم يكن في العادة مخالفة شرعية ما لم يكن في العادة مخالفة شرعية إذا كان عادة أهل البلد إذا لقي بعض بعضا بعض يبدأون بعضا صباح الخير هذه عادة غير شرعية مخالفة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من البدء بالسلام فهذه العادة تهجر ولا ولا تفعل فإذا كانت العادة تخالف الشرع يجب أن تترك وأن تهجر وأن يفعل الشيء الذي دل عليه الشرع أما العادات التي احيل فيها على أو الأحكام التي أحيل فيها على العادات والأعراف ولا يكون فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فهذه التي وجهها القرآن وأرشد إلى أن تفعل قال وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة يعني هذه العادات المختلفة في البلدان داخلة في هذه النصوص المختصرة في مثل قوله عاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه أي أنه يستوعب أحوال الناس بحسب الأزمنة والأمكنة نعم وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واري سوآتكم وريشا فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها فيتعلق بها أمره حيث كانت، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر أو لا ينظر إلى ما كانت إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا آخر هو بالأكل والشرب واللباس الله عز وجل قال كلوا واشربوا هذا فيما يتعلق بالأكل والشرب. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وفيما يتعلق باللباس قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فالمجال في باب اللباس وباب الأكل والشرب مفتوحا للعبد كل ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام واشرب ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيله فياكل إنسان ما شاء من الطعام والأصل في الأطعمة الحل ويلبس أيضا ما شاء من اللباس والأصل في الألبسة الحل ولا يمنع من الطعام والشراب واللباس إلا ما جاء الشرع بمنعه لا يمنع من الطعام والشراب واللباس إلا ما جاء الشرع بمنعه وإذا قال قائل ماذا اكل وماذا البس الشارع احالنا في مثل هذه الأمور إلى ماذا حالنا إلى العوائد والمألوفات. لم يأمرنا بنوع معين من الأكل لا نأكل إلاه ولم يأمرنا بنوع من الطعام لا نطعم الله ولم يأمرنا بنوع من اللباس لا نلبس الله، وإنما فتح لنا الباب نأكل ما شئنا نلبس ما شئنا نشرب ما شئنا إلا ما جاء الشرع بمنعه فمثلا في باب الطعام جاء المنع من أكل لحم الخنزير في باب الشراب جاء المنع من شرب الخمور في باب اللباس جاء في حق الرجال المنع من لبس الحرير والذهب جاء أيضا منع الرجال من الإسبال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل و الحديث الآخر قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار أنا عن نفسي أعجب غاية العجب ممن يسمع هذا الحديث ولا يزال يترك ثوبه مسبلا ألا يخاف من وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ألا يخاف من هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ماذا يفيدك؟ إطالة الثوب أسفل الكعبين مخالفا شرع الله ومخالفا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض نفسك إلى هذا الوعيد مع أنك إذا رفعت ثوبك إلى الكعبين فشأنك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وهو على فراش الموت بعد أن طعن رضي الله عنه أرضاه قال للغلام ارفع ثوبك فانه أتقى لربك وأبقى لثوبك وأنقى لثوبك فأشهد أن أمر الطعام والشراب الأصل فيه الإباحة والحل والإحالة فيه الى العوائد والمألوفات ما لم يخالف الشرع وكذلك الأمر في اللباس الأمر في اللباس محال فيه الى العادة والعرف وعوائد الناس في ألبستهم تختلف من بلد إلى آخر تجد كل أهل بلد اعتادوا على لباس معين ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنك تجد كل أهل, أهل بلد مرتاحا إلى لباس بلده مرتاحا إلى لباس بلده ولو لبس شيئا مخالفا للباس بلده لنفرت نفسه من ذلك ولهذا يحال الناس في مثل هذا على معتاد البلد ومالوفه ولهذا يلبس الناس ما يلبسه أهل بلدانهم إلا إذا كان أهل البلد يلبسون لبسا يخالفون فيه سرع فهذا لا يفعل ولا كرامة إذا كانوا مثلا يلبسون اعتادوا على لبس البناطيل الضيقة التي إذا لبسها الإنسان حجمت عورته وكان معتادا على ذلك في البلد لا يجوز له أن يلبسه لا يجوز له أن يلبس البنطال الضيق الذي يصف العوره ويحجمها لا يجوز لكن إذا كان أهل البلد يلبسون البناطيل وتكون فضفاضة واسعة والقميص يكون نازلا من فوق البنطال فهذا نبأس به يلبسه وتكون حاله من حال أهل البلد تكون حاله من حال أهل البلد لكن إذا كانوا يلبسون شيئا في مخالفة شرعية هذا ينهى عنه لما فيه من المخالفة الشرعية قال فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام لم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم أي الشارع يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمره حيث كانت يتعلق بها أمره حيث كانت أمره أي في قوله وكلوا واشربوا وأيضا فيما يتعلق ب. باللباس البس ما شئت يتعلق بها أمره حيث كانت لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط يعني لو قال قائل انا لا لا أريد أنا لا اريد أن ألبس من اللباس إلا, إلا ما كان معتادا في في بلدي لو قال قائل نعم أنا لا أريد أن ألبس من اللباس إلا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذ يتطلب ذلك هذا قد يمشي في بلده إذا فعل شيء من ذلك قد يمشي في بلده في صورة تكون ملفتة للأنظار وقد تفتح عليه باب شهرة ومخالفة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة مثل أحد الأشخاص قد يفعل ذلك بعض الناس طلبا للسنة لكن السنة في اللباس محالة, محالة في للناس بحسب المعتاد إليه في بلدانهم ولهذا يكون أن شخصا حاول في بلده أن يأتي بلباس من السنة فأخذ يقرأ في الأحاديث ويتطلب لباسا كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هذا اللباس معروفا في بلده يعني لبس النبي عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء لبس الإزار والرداء وهذا كان معتاد في بلده ليس غريبا أن يمشي الإنسان وعليه الإزار والرداء وبعض البلدان الآن في زماننا هذا الإزار والرداء شيء معتاد جدا عندهم لكن لو جاء إنسان وقال نريد اريد أن اطبق السنة هنا وألبس إزار ورداء وبلده ليس معروفا هذا اللباس فيه ولبسه يصبح لباسه في مثل هذه الحالة شهرة يتميز بها ويشار إليه بالبنان ويقال فلان الذي يلبس كذا ولهذا بعضهم من باب الحرص واحيانا الحرص يدخل في الإنسان إلى نوع من المخالفه أحدهم في بلده جاء بلباس غريب يرى أنها أنه من السنة أن يلبسه وبحث له عن حمار وركبه وبدأ يمشي به في البلد بلباس غريب ويركب حمارا والحمار لا يركب ولا يستفاد منه في بلده في قطع المصالح و... فأصبح منظره يعني منظرا غريبا على الناس في بلده من الذي أمرك بذلك؟ هل الشرع؟ أمرك بمثل هذا العمل الشرع أحالك في اللباس والطعام والشراب إلى ماذا أحالك إلى معتاد البلد ومألوفه أحالك إلى معتاد البلد ومألوفه ولما يلزمك بلباس معين ولهذا إذا أنزم الإنسان نفسه أو غيره بلباس معين ليس مألوفا في البلد هذا ليس من الفقه حتى وإن كان اللباس كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ليس فقيها من يلزم الناس بلباس معين يخالف عادة الناس ويخالف مألوفهم نعم الفقه الشرع يقتضي أن يمنع من لبس فيه مخالفة شرعية كان يقول للناس إياكم الاسبال أو يقول لهم للرجال إياكم ولبس الحرير ونحو ذلك مما جاء الشرع بالمنع منه أما أن يحدد لهم نوعا من اللباس كالقمص أو البرانس أو الأردية والأزر أو نحو ذلك ويلزمهم بلباس معين ويقول هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي أن تلتزموا بلبسه هذا ليس هناك في أدلة الشرع ما يدل عليه أو يشهد له نعم وكذلك قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به هذا مثال آخر للقاعدة عندما قال الله سبحانه وتعالى وأعد لهم أي للأعداء ما استطعتم من قوة ما من قوة لو أن انسانا في زماننا هذا أراد أن يطبق هذه الآية وأخذ يتدرب على السيف مثلا لمجابهة الدبابات والصواريخ ونحو هذه الأمور لا يأتي بطائل ولا يكون محققا ما جاء في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلا على احتمال أن يحتاج إليها أما مع وجود هذه القوات وهذه الأنواع من الأسلحة فالإعداد الصحيح يكون بمواكبة هذه الأسلحة الحديثة بتعلمها ومعرفتها وصناعتها وهذا ما يطلب من الدول التي تقوم على مصالح المسلمين والانتصار للإسلام وللمسلمين فيكون الاعداد مواكبا للشيء الذي هو موجود في زمان الناس فاذا المطلوب في قوله اعدوا لهم ما استطعتم من قوه في الزمن الاول غير المطلوب في زماننا ذلك لاختلاف الات القتال بين الزمانين والشارع امر بالاعداد ولم يعين نوعا من العده وصار الأمر محالا فيه, فيه بحسب حال الناس في زمانهم ومكانهم نعم. وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. وهذا مثال أخير ذكره الشيخ رحمه الله يتعلق بالتجارة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم تجارة عن تراض منكم ولما يحدد نوعا من أنواع التجارة بل أطلق الباب وفتح المجال وباب التجارة واسع ومجالاتها عديدة وطرائقها متنوعة قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فأي نوع من أنواع التجارة فعله الإنسان وتعامل به فهو مباح له ما لم يكن في تجارته مخالفة شرعية ولهذا جاءت الشريعة بقواعد جاءت الشريعة بقواعد وأصول عظيمة في باب البيوع يطلب من الناس أن يحققوها ويتاجر بما فجاءت الشريعه عن بيوع محرمه وعن أشياء محرمه يحرم بيعها وشراؤها فلا يتعامل الانسان في تجارته بشيء من ذلك جاءت الشريعه بالنهي عن الظلم والضرر لا ضرر ولا ضرار فيتاجر بما شاء لكنه يكون بعيدا عن الظلم وعن ايقاع الضرر بالاخرين في بيعه أو تجارته جاءت الشريعة بالنهي عن الغرض والجهالة في البيع فيبيع ويشتري كما شاء لكن يحذر من أن يكون في تجارته أو بيعه وشراءه شيء من الغرض أو الجهالة جاءت الشريعة بالنهي عن الربا فيتعامل بما شاء من التجارة لكن يكون بعيدا عن الربا والمرابات يمحق الله الربا ويربي الصدقات فينظر التاجر المسلم إلى هذه الضوابط ويكون محترزا منها ثم بعد ذلك يبيع ويشتري كيف شاء دون أن يقع في مخالفة للشريعة في شيء من هذه القواعد جاءت الشريعة بالنهي عن الكذب والنهي عن الغش من غشنا فليس منا يبيع ويشتري كيف شاء لا يكذب ولا يغش جاءت الشريعه باشتراط التراضي كما قال عن تراض منكم فيراعي هذا الجانب ويبيع ويشتري كيف شاء ولهذا باب التجارة مفتوح باب التجارة مفتوح لكن على التاجر المسلم أن يراعي هذه القواعد ولهذا مثل هذه القواعد التي أشرت إليها اجمالا لو أنها جمعت وإلى هذه الساعة لا أعرف في حدود الطلاع رسالة في هذا الباب لو جمعت هذه الضوابط بعنوان ضوابط للتاجر المسلم احذر كذا ابتعد عن كذا تجنب كذا وتوضع هذه القواعد ويحذر منها التاجر المسلم ثم بعد ذلك باب التجارة رحب باب التجارة رحب بيع ما شئت واشتري ما شئت وتعامل كيف شئت ما لم يكن في تجارتك مخالفه لهذه القواعد والضوابط التي دل عليها كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الناس اعتادوا في التجارة في زمان صفة معينة واختلفت في الزمان الآخر فيتعامل التاجر في بيعه وتجارته بحسب الزمان الذي هو فيه ما لم يكن في المعاملة التي في زمانه مخالفة للشرع فإذا كان فيها مخالفة للشرع فلا يجوز له أن يدخل في شيء من ذلك قال رحمه الله لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا يحصل بها الرضا قال اشتريت من قبلت بعتك أعطيتك إلى آخر ذلك لم يحدد لنا نوعا من ذلك يحصل به الرضا قال أنت راض فإذا حصل التراضي بأي صفة وبأي عبارة وبأي اسلوب الأمر على ما هو عليه في معتاد الناس ومألوفات من ألفاظ أو عبارات قال وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع ما لم ينهى عنه الشارع ولهذا الآن لو شخصا أراد أن يتاجر أراد أن يتاجر ويسأل عن حل تجارته أو عدم حلها فالنظر ابتداء في هذه المسألة هل يكون؟ نظرا إلى إباحة هذا النوع أو نظرا إلى منعه، هل هو النظر إلى إباحة هذا النوع أو النظر إلى منعه فالتجارات الأصل فيها الإباحة مثل ما قال الشيخ يدل هذا على أن الله أباح كلما عد تجارة الأصل في التجارات الإباحة لكن على التاجر المسلم أن ينظر هل في تجارته مخالفة شرعية أو مانع شرعي أو مخالفة شرعية إن سلمت من المخالفة فالأصل في التجارات الإباحة قال وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال إن عقدت به التجارة فما حقق الرضا من قول أو فعل إن عقدت به المعاوضات والتبرعات المعاوضات أي العطاء الذي هو عن عوض تعطيه سلعة ويعطيك مقابل لها فأي عبارة أو قول ينعقد بها المعاوضات تعارف عليه الناس وأتلفوه يعمل به وكذلك التبرعات وهي العطاء الذي ليس عن عوض سواء قال وهبتك أو منحتك أو أعطيتك أو هي لك أو خذها هدية مني أو نحو ذلك أي لفظ يفيد انه تبرع بها حصل به المقصود لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأمثلة قال وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير أي أن هذه امثله توضح المقصود وإلا فإن القرآن فيه من الامثله على ذلك الشيء الكثير و والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه